غالبا ما يطلق الأصل على الدليل وفي الإصطلاح غالبا ما يطلق الأصل على الدليل تقول أصل هذه المسألة كذا أي دليلها كذا أصل هذه المسألة كذا أي دليلها كذا الفقه لغة هو الفهم قال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز الآية ما نفقه أي ما نفهم فالفقه لغة هو الفهم وكما قال عز من قائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم أي لا تفهمون تسبحهم طيب اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كنا هنا معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الكتاب فيه نسخ موجودة منه ال... ها. معرفة نأف عنده شوية خل معرفة وإيها الأحكام الشرعية العملية من أدلته إيه؟ التفصلي أول شيء الوقف كلمة معرفة لماذا قلنا معرفة الأحكام الشرعية ولم نقل العلم بالأحكام الشرعية الصوم الوضع لماذا قلنا معرفة الأحكام الشرعية ولم نقل العلم بالأحكام الشرعية الجواب لو قلنا العلم المعني به أي على سبيل القطع ايه به على سبيل ايه القطع وأذلة الفقه أو أحكام الفقه منها القطعي ومنها الظني تاني خليك معاي خليك معايا احنا بقول لماذا قلنا كلمة معرفة ولم نكن كلمة ايه علم يبقى في فرق بين الكلمتين فلو قلنا كلمة علم المعنى العلم نفسها اللي هو إيه القطعي أي على سبيل اليقين وأحكام الفقه فيها كثير على سبيل الظن يبقى لا ينطبق عليها التعريف أما كلمة معرفة تشمل العلم القطعي والعلم إيه والعلم الظن طيب يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية بقولنا الأحكام الشرعية خرج منها الأحكام العقلية والأحكام التجربية والأحكام الحسي. تاني. دائما كن بالق معيا. التعريف لما نعرف أي شيء. حينما نذكر التعريف لابد نخرج منه أشياء. بحيث ينطبق التعريف تمام الانطباق على الشيء المراد. فنحن قلنا معرفة وعرفنا إيش السبب طب الأحكام الشرعية. لما قلنا الأحكام الشرعية خرج منها الأحكام العقلية والأحكام التجربية والأحكام اللي هي الحسية يعني مثلا إيه؟ الأحكام العقلية حكم عقل الكل أكبر من الجزء طيب لو أنا عرفت الحكم العقل ده هل يطلق علي أنني فقي لا لو أنا عندي معرفة بأن النار تحرق بالحس وعندي مثلا معرفة بأننا مثلا حينما أجيب أأتي بقطعة ثلج وأضعها على النار تتحول من صلابة إلى سيولة دي أصبحت معلومة بس أتت عن طريق التجربة هل العلم الذي حصلته عن طريق الحس وعن طريق التجربة يعتبر فقه؟ لا واضح يا أخوانا ديك؟ يبقى لابد يكون أحكام إيه ها؟ أحكام ايه شرعية ومعنى شرعية أي مصدرها من عند الله عز وجل طيب الأحكام الشرعية العملية قلت كلمة العملية خرج منها الأحكام الشرعية الاعتقادية كما الشرعية ايه الاعتقادية فالعلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم مثلا بوجود الملائكة وبوجود الجنة والنار وبوجود الصراط والكوثر غير ذلك ديت احكام شرعية اعتقادية ليست عملية لا تدخل في الفقه وان كانت هي اساس الدين ولكن ده من ناحية الاصطلاح لذلك تجد مثلا تقرأ عند الاحناف يقولك الفقه الاكبر والفقه ايه الاصغر الفقه الاكبر به ايه اللي هي مسائل الاعتقاد والفقه الاصغر اللي هي مسائل ايه العمل يبقى مش معنى اخدوا لكم ديت ديت بتشكل على البعض ليس معنى قولنا بأن الأحكام الشرعية الاعتقادية خرجت من الفقه إنها مش من الدين لا ده هي أساس الدين ولكن ده اصطلاح اتفق عليه الفقهاء يبقى معرفة الأحكام الشرعية ايه العملية من أدلتها الطفصيلية من أدلتها الطفصيلية يبقى مصدر معرفة هذه الأحكام الشرعية العملية من أدلة تفصيلية والأدلة هنا معناها الكتاب والسنة والإجماع والقياس تفصيلية يعني إيه كل حكم شرعي جه عليه دليل بنفسه كل حكم شرعي عملي استدللنا عليه بدليل بنفسه فمثلا هل معاي عشان هنا بقى الفرق بين الأصول فقه وبين الفقه حينما مثلا أقول حكم شرعي عملي الوضوء بجيب له دليل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية يبدأ حكم شرع عامل يجيب دليل. دليل عليه بس هل يشرع أن أستخدم هذا الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة على حكم شرع تاني ما ينفعش لأنه جي خاص بإيه بهذه المسألة أو بهذا الحكم الشرعي يبقى من أدلاتها التفصيلية أي كل مسألة دل عليها دليل بنفسه أو بعينه واضح يخواننا الجزيرة ديت مفهومة اللي قولها تاني يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية أحكام الشرعية عرفناها ها عملية عرفناها طيب من أدلتها التفصلي يعني معناها أدلتها اللي هي الكتاب ها السنة الإجماع القياس تعرف رب دعا ما نتكلم عنه تفصيلية أي كل مسألة أو كل حكم شرعي عملي دل عليه دليل بنفسه لأي لهذا الحكم والدليل هو ما نستخدمشه مسألة فمثلا نقول ما الدليل الشرعي على مشروعية الطواف بالبيت نقول فليطوفها بالبيت العتيق ينفع الدليل ده ونستخدمه في أي حاجة تانية ما نستخدمش يبقى دي اسم دليل تفصيلي لمسألة بعينه ده معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه في اللغة وفي الاصطلاح طيب تعالى بقى شوف علم أصول الفقه تعريفه اكتب هو علم يبحث علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ده ينحفظ بقى تعريفه ثاني علم يبحث فيها في أدلة إيه الفقه الإجمالية الفقه قلنا نتعرفه إيه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها إيه التفصيلية هنا قلنا أدلة إيه إجمالية فرق بين الاثنين يبقى علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ناخد مثال كده. ويتضح به الأمر نقول مثلا أن من شروط صحة الصلاة استغبال القبل طبعا للذي يعلم وقادر من شروط صحة الصلاة الوضوء كويس من شروط صحة الصلاة طهارة المكان والثياب من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين يبقى هنا استدللنا, استدللنا على كل شرط بدليله مظبوط ولا لا على كل شرط ايه من الشروط اللي احنا قلناها له دليل معين طيب خليكم معايا كده لو ان انسان صلى بغير وضوء صلاته ايه باطله طبعا ما لناش دعوه بقى لو أن إنسانا صلى وهو غير مستقبل القبلة صلاته إيه باطلة إنسان صلى بغير وضوء صراته إيه باطلة دي كلها فقه العلماء بقى لما وجدوا الكلام ده هو أمو إيه استلوا جزئي إيهي قالوا وكل عبادة فقدت شرطها فهي باطلة كل عبادة فقدت ايه شرطها فهي ايه باطل كل عمل نقص شرطه فهو باطل كلمة بقى كل عبادة نقص شرطها او كل عمل فقد شرطه دي بنسمها اصول فقه بنسمها ايه اصول فقه ولكن انسان صلى بغير وضوء صلاته باطلة اسمها ايه فق تجد ان احنا في اصول الفقه بنجيب قواعد عامة وقواعد كلية نطبقها على كل شيء فعندنا مثلا نقول كل عبادت فقدت شرطها فهي ايه باطلة فهي ايه باطل. طيب نطبق القعدة دهية على كل عبادة وكل عمل ايه ونطبقها على كل عبادة وكل عمل بس بشرط لابد ان تعرف ما هو شرط هذه العبادة او شرط هذا العمل فنقول مثلا من شروط البيع والشراء في البائع وفي المشتري البلوغ او العقل فلولن بائعا باع وهو مستوب العقل بيعوا ايه باطل طيب انسان مثلا تزود وهو مستوب العقل زوده ايه باطل يبقى الزواج بدون عقل يعتبر باطل والبيع بدون عقل يعتبر ايه انا عاوز بقى اهد كلام عام اريد ان آتي بقاعدة كلية اطبقها على كل شيء فأقول العمل اذا فقد شرطا من شروط صحته فهو ايه باطل اسمه ايه بقى اصول فقه هذا اسمه اصول ايه فقه اما كل مسألة بدليله بنسميه ايه بنسميه ايه فقه يبقى علم اصول الفقه هو علم نعم اللي هي بقى ايه احنا لما جينا اتكلمنا في القواعد قسمنا القواعد على كم قسم اصولية و ايه الفقهية تتعلق بايه بعمل المكلفين والأصولية يتعلق بإيه بالدليل الشرعي بالدليل الشرعي. دي قاعدة فقرية لأنه يتعلق بعملنا وإنه لكن قاعدة أصولية بيقول مثلا إيه الأمر للوجوب يبني يتعلق بالدليل أما قاعدة فقرية تعلق بعمل المكلفين علم أصول الفقه علم يبحث في إيه في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد تلاحظ ان التعريف يشمل على ثلاث محاور المحور الاول أدلة الفقه الاجمالي المحور الثاني كيف نستفيد من أدلة الفقه الاجمالي المحور الثالث حل مين حل المستفيد المستفيد اللي هو مين اللي هو influence اللي هو بدأ يتعامل مع الأدلة بدأ يتعامل مع القواعد ايه معنى كلمة حال المستفيد يعني بد ان اعرف كل شيء عن المجتهد من هو المجتهد ومتى يكون مشتهدا وما هي انواعه والعلوم التي يحصلها كل هذه مباحث تدرس في ايه في علم اصول الفقه يبقى علم يبحث في ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها عندك مثلا من القواعد اللي هي في علم اصول الفقه يقول لك ايه العام يعملوا بعمومه ما لم يأتي دليل على التخصيص العام ها يعملوا ايه بعمومه ما لم يأتي دليل على ايه التخصيص خليك معايا يا هنقول مثلا عائشة مات عنها زوجها وهي حامل فعدة عائشة وضع الحمل كويس اه زينب مات عنها زوجها وهي حامل عدَّة زينب ها وضع الحامل هل ها أعد نسوان الدنيا بحالها ما ينفعش فلازم أحط إيه قاعدة أصولية أصير عليه فأقول قال الله عز وجل وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولئك الأحمال أجل أجلهن أن يضعن إيه حملهن ده بقى اسمه ايه اصول فقه استفاد منه ازاي ركزوا معايا عشان تشوف الخلل بيجي منين اقول وَأُلَاةُ الْأَحْمَالِ هذا نص في كتاب الله عز وجل عام لكل حامل عامل لكل حامل لا يستفنى منه امرأة قط عادة معنا في العام يعمل ايه بعمومة. ما لم يأتي دليل على تخصيص هذه معنى كمية إن استفاد منه لذلك أي إنسان بينحرف أو بيزل في بعض ما ثبت عن السلف واتفق عليه تجد ترقي الزل جات من عدم, عدم الوقوف على معرفة علم أصول الفقه يبقى أنا استفيد وأولاة الأحمد كل امرأة حامل طبعا نعني بذلك المسلمة أما غير المسلمة ما تخصه في حاجة. يبقى كل امرأة حامل مات عنها زوجها وهي حامل عدتها ايه ان تضع ايه حاملة الدليل يبنى منين وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أطبق بقى الآية على زينب على نفيسة على سعادية على سعاد على فوزية طبق على كل الدنيا بحد من المسلمات مع معنى كيفية الايه الاستفادة منها واضح يا أخوانا دي واضحة ولو مش واضحة طيب بعد ذلك ما هي المصادر التي استقى منها العلماء علم أصول الفقه ما هي المصادر التي استقى منها العلماء علم أصول الفقه الجواب أول شيء استقراء نصوص الكتاب والسنة استقراء نصوص الكتاب والسنة هل لكم معيك لشان نعرفه دي ازاي عرفت علم وصول فقه فهمته ولا ما فهمتوش؟ العلماء مثلا لما جوهم يبحثوا في الأوامر التي جاءت من الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أوامر افعل أو لا تفعل صلي صم زكي مر بالمعروف إلى غير ذلك العلماء لما استقرأوا كل الأوامر, كل الأوامر وجدوا حاجة معينة إن معظم الأوامر من لم يفعلها ويمتثل بها يأثم ويترتب على تركه عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخر ده الكلام ده العلماء جابوه إمتى لما استقروا إيها كل النصوص الشرعية الوردة في الكتاب والسن فلما وجدوا هذا القاسم المشترك قالوا بس نحط قاعدة إيه هي قالوا يبقى حطوها إزاي؟ ها بعد أن استقرأوا إيه؟ استقرأوا معنا يا حصر الأدلة كلها يعني بدأ يتتبع كل الأوامر في القرآن وكل الأوامر في السنة طبعا على قدر استطاعتهم فوجدوا هذا الشيء أي أمر من الله عز وجل لم يفعله المخلف يترتب عليه عقوبة إما دنيوية وإما أخروية فالك بس يبقى كده هنحط إحنا قاعدة وإحنا مطمنين الأمر إيه للوجوء كويس وهم بيبحثوا وبيستقرأوا الأدلة وجدوا أن هناك بعض الأوامر ليست للوجوب بل يأتي الأمر للتهديد ووجدوا بعض الأوامر ليست للوجوب بل يكون الأمر للإستحباب ووجدوا بعض الأوامر ليست للوجوب بل يكون الأمر للإباح قالوا ايه لعبة طبيعة فالوجود للقاعدة اللي حطوها تاني قال لك لازم نعدلها لها وا�� قالوا الأمر للوجوب ما لم يكن هناك قرينة تصرفه من الودوب الى اي شيء اخر ايه القرينة دية اما ان تكون نصا من كتابة او نصا من سنة او اجمع للام واضح يا اخوان دية فقوله عز من قائل اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وقوله عز من قائل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, فليكفر اللملم الأمر هل الله عز وجل أمر بالكفر يستحيل وهل سبحانه وتعالى قال الكفار اعملوا ما شئتم هل فعل الأمر هنا الوجوب قال لك لا يبقى فيه قارينة تانية استلها العلماء وفطنوا إليها من خلال النصوص الشرعية واستطاعوا من خلالها أن يقولوا ان الأمر ده ممكن للوجوب ممكن لحاجة ولكن القعدة العريضة او الكسرة الغالب ان الامر الايه للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب الى شيء اخر القرينة يعني دليل زي الدليل اللي جيش في الامر اما من كتاب الامر اما من اجماع سلف الأمة. ها يعني خلينا بنقذ الوقت نعم ما علينا دلوقتي بحس على لا هي التفصيل كله يعني ده كل اللي جايب احنا بنقول ايه القرينه ايه معنى القرينه دليل شرعي كتاب او سنة او اجماع هو اللي حول الامر من الوجوب الى اي شيء اخر اا كل بقى ان القرينه فعل النبي صلى ما فعل النبي هي السنة الفعل النبي هي ايه نوع من انواع السنة واضح يا اخواننا ديت يبقى اول مصدر من مصادر علم أصول الفقه كان عبارة عن ايه استقراء نصوص كتاب الكتاب ايه والسنة. الأمر الثاني الآثار المروية عن الصحابة والتابعين الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فأيضا العلماء بدوا يتتبعوا كلام الصحاب وكلام التابعين والصحابة دائما بالذات لأنهم عشروا التنزيل وهم أفقه الأمة على الجملة بشريعة الله عز وجل فما ثبت عنهم أي عن الصحابة استقرأه العلماء وجعلوه مصدر من مصادر أصول الفقه معنى كلمة مصدر من مصادر أصول الفقه يعني ممكن يستل من كلام الصحابة والتابعين معلومة تضاف العلمة إيه أصول الفقه ولكن الأصل الأساسي اللي يستقرأ نصوص الكتاب والسنة المصدر الثالث اجماع السلف الصالح اجماع السلف الصالح فإذا أجمع السلف الصالح على أمر من الأمور فهذا يعتبر من علم أصول الفقه كما أجمع علماؤنا الطيبين كما أجمع العلماءُ الطيبون على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا كل قرض جر نفعاً فهو ربا فهذا قاعدة كلية تضاف إلى علم أصول الفقه وهذا الكلام يعني كما حتى بعض الناس بيظن أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يثبت رفعه ولا ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إجماع السلف الصالح. بعد ذلك من من مصطلح الموصول الفقه معرفة لغة العرب وشواهدها المنقولة عنهم معرفة لغة العرب. وشواهدها المنقولة عنه زي ايه مثلا يخونا كلمة كل كل الكف واللام دي العلماء يقول لها بتفيد العموم والشمول جبتها منين يقول لها جبناها من لغة العرب النكرة في سياق تفيد ايضا العموم كل شيء هالك الا وجه يعني لو السياق جاي وفيه نكرة وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ده يفود العموم والشمول الأشياء دي تعرفوها منين يا أخوانا من لغة العرب من لغة إيه؟ العرب يبقى لازم يكون على علم تام من بلغة العرب أيضا من جملة مصادر علم أصول الفقه الفطرة السليمة والعقل الصريح ما رأيكم؟ ما يخوننا كذا؟ الخطر السلم أو إيه؟ والعقل الصريح، الصريح الذي يربط بين السبب وبين النتيجة. المصدر اللي, اللي بعد كذا السادس. اجتهادات علماء الأمة. تبقى للضوابط الشرعية والأصول اللغوية تبقى للضوابط الشرعية والأصول اللغوية دي يا مصادر علم أصول الفقه مصادر علم أصول الفقه تبقى للضوابط الشرعية والقواعد اللغوية أخير حاجة مراحل علم أصول الفقه مرت أو مر علم أصول الفقه في شريعة الإسلام بثلاثة مراحل حتى وصل إلى الوضع الحاضر المرحلة الأولى تبدأ من 150 هجرية حتى أواخر القرن الرابع الهجري وأول من صنف في هذا العلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله وألف كتاب الرسالة والشافعي ولد في سنة خمسين ومئة وتوفيت في السنة الرابعة بعد المئة الثانية فبارك الله في عمره أربعة وخمسين سنة وملأ الأرض علماً يبقى أول مرحلة مرحلة الفقه هي مرحلة إيه من مئة وخمسين هجرياً حتى آخر القرن الرابع الهجري دي تمثلها الإمام مين الشافعي ألف إيه الرسالة المرحلة الثانية من القرن الخامس الهجري حتى القرن السابع ويمثلها الامام ابن عبد البر وألف كتاب جامع بيان العلم وفضله والامام الخطيب البغدادي وألف كتاب الفقيه والمتفقه امام ابن عبد البر ألف كتاب جامع بيان العلم وفضله والامام الخطيب البغدادي ألف كتاب الفقيه والمتفقه دي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة وهي من أول القرن السابع حتى عصرنا الحاضر المعنية بالمراحلة إخواننا إيه اللي بدأ فعلا يتغير تتغير فيها معالم أصول الفقه، يعني قبل الشفعية ما وخد بلك علم أصول الفقه القوائد اللي احنا دي رسة دي الصحابة رضوان الله عليهم والتبعيد كانوا يعرفونها بدون تدوين يعني كانت الثوابت عندهم فجيه الإمام الشافعي سجل هذا الكلام ودونه في الرسالة وسميت الرسالة لأنه واحد أرسل له رسالة أنذكر لي أصول وقواعد كلية في الشريعة من خلالها أتعرف على الأحكام فألن كتاب الرسال هو مطبوع الأم بتحقيق العلمة شيخ عمد شاكر ومن أمتع كتب الأصول ولكن يحتاج إلى عقل وذهن صاف للقراء فيه بعد ذلك هو والمتفقه للخطيب المغدادي وجامع بين العلم والعلم وفضله للإمام ابن عبد البر المرحلة اللي بعد كده ويمثلها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه البار الإمام ابن القيم عليهم رحمة الله شيخي الإسلام ابن تيمية فيه رسالة اسمها المسودة لآل ابن تيمية لأن المسودة دي جده كتبه وجاء أبوه يعني أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الإمام بن عبد السلام اللي هو جد شيخ الإسلام قال لي في المصدري صوفيق فجاء ابنه عبد الحليم وأزاد فيها وطور فيها وتركها بدون تبييض ثم جاء شيخ الإسلام اللي هو الإمام الثاني عليه فزاد فيها وأكثر وقلل وزاد وأنقص وبعد ذلك جاء رجل غير هؤلاء الثلاث وبيضها ونشرها فسماها أهل العلم المسود لآل ابن تيمين واضح كده بعد ذلك الامر ابن القيم عليه رحمة الله ألف كتابه المات الفريد في نوعه وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين واضح يا مراحل علم وصول الفقه دي الثلاث مراحل ملاحظ اللي بها علمي وصول فقه أذن طيب أذن عشان نقول لك كلمتين ونصر. الله أكبر الله أكبر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 حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقدمة طبعا بسيطة وإن شاء الله طبعا وتعالى هل من اللقاء القادم في تمام الساعة الخمسة وعرضوا عدم التأخير والخمسة وربعة هم 40 مش مش هنلحق مقصودش يعني اصل المغرب دلوقتي 6 وعشر 10 واخد يعني اس... نعم من الشرق معاك انا متسجل على العاشر من ساعة لمخرج من بيت العصر لحد الفجر ها خلاص يبقى بس تقدروا توصلوا تبع المعهد ولا مضطر ان إخواننا القائمين على المحن يبقى الدرس إن شاء الله هيدا من الساعة الخامسة والربع بإذن الله أرجو عدم التخلف دي حاجة خامسة والربع بإذن الله تبارك وتعالي وأنا بناشد إخواننا القائمين على العمل يجيبوننا إن شاء الله صبورة وألم اللقاء القادم بإذن الله وما ومحدش يجيب معك كتاب. وطحي إخواننا ممنوع من عمبت لحد يجيب تاك وإن أتيت به أنشهدك بالله ألا تفتح عشان تفهم بس أنا أريد أن تفهم أصول الفقه فاهما إن شاء الله لن يخرج من من ذهنك إلا بعد وفاتك اتفقنا يا أخواننا على هذه الأمور إن شاء الله نستعين بالله عز وجل ونبدأ في اللقاء القادم ونزاكم الله خيرا طيب اللي قلناه حد عنده أي استشار فيه تغطرب عكمة لقلناهم دولت هم. على كل إحنا خطة الدراسة تبقى في الآتي نحضر المادة العلمية وسألقيها عليكم وإحنا بنشرح ركز معايا ووقفني حينما يشكل عليك الأمر وبعد ذلك اذهب إلى ذلك وراجع المادة العلمية وذكرها كويس وإن أُشكل عليك شيء سجله بحيث نجي في اللقاء اللي بعد استوعبنا الإيه المادة العلمية كما ينبغي ما شاء حد عاوز يقول حاجة جزاكم الله خير وصلى الله بارك على بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم